يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول سبحانه وتعالى في نفس السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فما حكم صوم رمضان؟ صوم رمضان ركن من أركان الإسلام التي بني عليها وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فالايتان اللتان استمعنا إليهما وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاه وصوم رمضان وحد البيت وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عما افترضه الله عليه من الصيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه من أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام وكانت فرضيته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة والله أعلم